سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في, الصور ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض فصعق من في, ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أُخْرَى فَإِذَا هم قيام ينظرون وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بنور ربها ووضع الكتاب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 قيل ادخلوا ابواب جهنم قيل جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمران وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الْجَنَّةِ زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت, وفتحت أبوابها، وقال لهم خزنتها سلام عليكم. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله, وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة